بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قل الله وسلم على سيدنا مك وعلى آله وصحبه أجمعين قال المهدف رحمه الله عن أبيه الرئيسة رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله ومن كان يثني بالله يوم الاخير فله خير او يشر ومن كان يثني بالله يوم الاخير فليثبت زياره ومن كان يثني بالله يوم الاخير فليكن ضيقا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويثبت الايمان بالله والايمان باليوم الاخر في هذه الامور فقط لان الايمان بالله هو الاساس في كل شيء هو الاساس في كل شيء يجب الايمان به فان اي شيء يجب الايمان به فادع ايماني بالله من لم يؤمن بالله فينفعه الإيمان في أي شيء فأنا وأما الإيمان بلوم الآخر ففيه تركير بالمعاد والجزاء على الأعلى إن خيرا فخير وإن ترمتش قوله من سن يؤمن بالله وليوم الآخر يقول خيراً أو يصمت هذه كلمة الجامعة من دوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم مقتضاها وجوب حفظاً ثانياً من الكلام الذي خج قال النووي رحمه الله لشعر هذا الحديث قال الشعرعي رحمه الله معنى الحديث إذا أراد أن تتقلم ماذا يستفر من أراد أن يتكلم فلفتر فإن ظهر أنه لا بطر عليه فلا من يتكلم وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أن شك وقال الإمام الجليل أبو محمد إن عبيت إمام المالكية بالمغرب في, في زمنه واعداد الخير تتفرع من اربعه احاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من احسن الى امرئ ترقب له علي وقال صلى الله عليه وسلم من اتقى الله ادله ووصيه لا تخضر وكو صلى الله عليه وسلم لا يمدح حتى يحب لي اخي ان يحب لي نش ونقل النووي رحمه الله تعظيمه انه قال لو كنتم تشترون الخاذه للافضى لستتم بها كبير من الكلام المراد بالخاذه الورق الخير يجب ان يقابل المشتري ايضا خير اطاله تقديم فديت منه الهمزه و بقدر جاء الجل بينهما ضلي في كتابه تعالى يا ايها الذين يا ايها النبي قل ما يعيذكم من اطوار اذا علم الله ربكم خيرا يرسل لكم طيرا مما اخذني وهو مثال له في الكتاب ولا مسافه فمن قرئ جاء حق الجار من حقوق الدينه على جارك وترجت احاديث كثيره في ترامي النار والترغيب في ايدائه فالحاجه الضره دي ومن حديث عائشة رضي الله عنها ما زال جبريل يوصي بالداعي حتى قررت انه يستيرد فهو المقالي ومسلم وحديث والله لا اله الا الله والله لا اله الا ابن قالوا من يا رسول الله هل الذي لا يامن جواره بوائقه المراد بالبوائق الغوائب راغبو الى قلوب الناس الى يد ره وان تحصل له سلامه في شربه والجيران فلق جار المسلم ذو قرار لا يخلاسه حقوق حق الجوار حق القرابه وحق الاسلام وجار مسلم ليس بذي قربة وهو حق الإسلام والجوار وجار ليس بمسلم ولا ذي قربة وهو حق الجوار فقط وأولى الجيران بالإحسان ما ينقص أدربهم بابا لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره فيطلع إلى إحسانه إليه فيتطلع إلى إحسانه وإلى له قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ثلاثة قبل رغم الضيء من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين وهو مكارن الأخلاق وفي صحيح البخاري إن حديث أبي حوايح فعلى سمع تأذنه سمعت دنايا فأفصلت عيناي حين تكلمت مصدر الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله اليوم الآخر صدف يا رحمة فمن كان يؤمن بالله وليح الأمر فلت نكرم ضيسه ونكرم ضيسه جاعزة ولوما جاعزت يا رسول الله قال يوم وليك والضيافة ثلاثة عين فما وراء ذلك فهو التفتت وما يستغاد من هذا الحبيب الخريف أولا الترغيب في الكلام في المطبع الخير إذا ضعر الكلام أنه خيرا فإنه يتكلم وأما إذا لم يظهر له الخطية أو شك في الخيرية فالإمساك عنه أو لا ثانيا الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكنم بفك ثالثا التدكير عند الترغيب والترغيب باليوم الآخر يعني فيه الحساب على الأعمال بقوله صلى الله عليه وسلم قاله قاله اليوم الآخر خليف رم بيته خليف رم داره خليف رم داره خليف رم أرض يشمد حصل هذه الوصاية بعد الأمر بتأمن بعد تلكيل بالإيمان بالأيرم الآخر وعد عن الترغيب في إكرام الضار والتحذير من إيذائه فواصل الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه ولا يجب على صاحب البيت أن يتكلف للضيف أو تقاصد رئيس دين ولا يعقد المال بالتكليف بقدر كرمه من ماشي دينه ابتغ الله ما سددتم إن الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على سيد محمد صلى الله عليه وسلم